Lama بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك Lama فجأة تتغير يعني för Lama ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق Lama ما تقدر تفهم يعني بتهم Lama بتغيب عن وعيك وتعمل لما فجأة تتغير يعني بتحب لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب هو الحب من عشرة لبيخلق بعد فترة لما ما فيك تصايد لا حتى تعدل متل ما مفكر الناس الحب روح بتلبيسنا ومنبط الوقت اشخاص مفكرة مش احساس متل ما مفكر الناس الحب روح بتلبيسنا ومنبط الوقت اشخاص هاي <تصفيق> سرها لا بيخلق بعد فتره لما ما فيك تسيطر لحتى تعد لنا العشره Triban wa yaku